الذين يتربطون بكم فإن كان لكم فسع من الله قالوا ألم نكن وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبُ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 ஓ கீழ சூண மீ மு குதர்வீன பயன்கல இ